لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ مُسْتَقِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّنِي أَعْلَمُ الْعَلِيمُ غَيْرُ الْغَافِلِ عَنِ الْوَرَى وَلَا الطَّوِيلِ مَلَأُ الْجَنَّاتِ نَجْرِي مِئَاهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ فَأْسٍ وَتَيْرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي Oh uh -huh. all <laughs> the Kõik! حمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم Amen. <laughs>